ويرل موضو بي عليهم وللله آمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م و الكتاب لا ريب فيه يهدى للمتقين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 وعلى بصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر سَهُمَّمَا يَشُعرُون فِي قُلُوبِ مََّ فَزَادَملَّ مَ رَضَم وَلَهُما ذاَابُ عَلِمُ بِمَا كَُوا يَكذِبُون وَإذَا قِيلَ لَهُم لا تُفْسِدُ فِيأَرْض قالَاوا قالَاوا إِ مَا نَحْنُ مُسْنِحُ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 فَدَخَلُوا إِلَى شِيَاعِ طِينٍ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ مد مسلو کم سلس ن فلم باؤ بینوریم بم بھی نوریم و چرکو میں چل سون سو مِنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ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 ولن تفعلوا فاتقوا النار, فاتقوا النار التي يقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جميعا